بسم الله الرحمن الرحيم ا وص والقران المجيد بل عجب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم عندنا كتاب حفير كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُتُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ بَصِيرَةً وَذِكْرَانٍ كُل لِعَبْدٍ مُنِيبَ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ ضيد الرزق للعباد واحيينا به بلدا ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخواله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 نيطين ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت ستره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد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 لا قال كنت في غفله منهاذا فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حدين وقال قرينه هذا ما لذ ياتيد القي في جهنم كل لك فثار عني من ناعل الخير معتد منيم الذي جعل مع الله اله اخر فالقيام في العالم الشديد سَمٌ لَدَيَّ وَقَد قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْعُقُولِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ مِنَ الْعَبِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ مِنَ الْعَبِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ قولها المنزيد يوم نقول لجحنم مهل انتلئ وتقولها المنزيد يوم نقول لجحنم مهل انتلئ وتقولها المنزيد واذلفت الجنه للمتقين غير ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَطْبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنْ فِي ذَلِكَ إِلَّا ذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنَ لُغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح هو أدبار السجون واستمع يوم ينادي المنادي من مكان طريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي دي من مكان قريب يوما يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج ان نحن نحيي ونميت والينا المصير ان نحن نحيي ونميت والينا المصير